من العز من الفخر من سوسن وريحان بلد دل الكرام علينا، احنا دها عنوان من العز من الفخر من سوسن وريحان بلد اللي علينا احنا